وَكَذَلِكَ مَا أَْسَلْناَ مِن قَبَلِكَ فِي قَرِْيَةٍ مِنبيرٍ إِلَّا قَالَ مُْرَفُهَا إِلَّا قَالَ مُْرَفُهَا إِا وَجَدَنَ أَبَ أَناَا عَلَ وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالَ أَوَ لَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ 114. إلا الذي فطرني فإنه ساهدين 115. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون 116. بل وَََّ جَ أَهُمُ الحَقُّ وَرَسُول مُبِ وَلَم جَ أَهُمُ الحَققُّقالَاوا هذاَا صِفْرُون وَإِنا بِهِ كَافِرُون